الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قفنا عند قول المصنف رحيم الله تعالى وفيه محكمون متشابه بعد أن شرع في بيان الأصر الأول وهو الكتاب المراد به القرآن وذكر أن القرآن قاعد لنا قاعدة عامة مضطردة يستصحبها الأصولي وكذلك طالب العلم أن القرآن نزل بلغة العرب حينئذ كل مجاز في لغة العرب بشرط ان يكون مشتهرا واضحا بينا لا نادرا وقليلا وشاذا فالعصر أن يكون القرآن مجتملا عليه ولذلك إذا ثبت المجاز في اللغة حينئذ نقول القرآن فيه مجاز وإذا ثبت المعرّب في اللغة فحينئذ نقول القرآن فيه فيه معرّب كذلك إذا ثبت المحكم والمتشابه في اللغة أن من كلام العرب ما هو بين واضح يفسر نفسه بنفسه وفيه ما هو متشابه يختلف فيه السامعون في فهم المراد حينئذ نقول في القرآن مثل ذلك ودليل الكل الوقوع قد يكون بعض الأشياء موجودة في لغة العرب لكن غير موجودة في القرآن حينئذ نقول لا يلزم كل ما وجد نقول لا بد أن يكون موجود إلا فلا لا إذا وجد وثبت في لغة العرب ووجد له وقوع حينئذ نقول مثلا ما دليل وجود المعرّف في القرآن المعرّف موجود في لغة العرب تقول دليله ناشئة الليل إذا الوقوع والدليل دليل الجواز ودليل الشرعية كذلك المجاز تقول مثلا المجاز موجود في لغة العرب ما دليل وجوده في القرآن تقول مثلا جناح الذل كما قال هنا يريد أن يقضى سأس كذلك حينئذ نعم فحينئذ نقول الوقوع والدليل الوقوع هو الدليل اذا ذكر المجاز هنا والمعرب مراد المصنف أنها موجودة في القرآن ودليله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وإذا نزل بلسان عربي مبين فهذا اللسان العظيم قد اجتمن على الحقيقة والمجاز وحينئذ لا مانع من ان يقال في القرآن مجاز وفيه محكم ومتشابه وفيه أي في الكتاب محكم ومتشابه لماذا نقول فيه محكم ومتشابه لوجوده في اللغة العربية والقران نزل بلغة العرب ودليله الوجود دليله الوجود نقول القرآن وصفه الرب جل وعلا بانه محكم كله وبانه متشابه كله وبان بعضه محكم وبعضه متشابه وصفه بأنه محكم كله كما في قول تعالى لفلا مرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم هذا وصف القرآن بأنه محكم كله كذلك وصف بأنه متشابه كله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها ووصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه كما في قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذا وصف القرآن بأنه محكم كله وبأنه متشابه كله وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه إذن يكون عندنا من هذا تقسيم إحكام قد يطلق الإحكام يراد به الإحكام العام والتشابه العام وقد يراد به الإحكام الخاص والتشابه الخاص الإحكام العام هو المدلول عليه بقوله ياسين والقرآن الحكيم أُصِب القرآن كله بأنه حكيم والقرآن الحكيم كتاب أحكمت آياته نقول المراد بالإحكام هنا الإحكام العام الإحكام العام والمراد به الإتقان والجودة في في اللفظ والمعنى الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى فحينئذ الفاظه ومعانيه أحكم ما يمكن أن تكون من الإتقان وأعلى درجات البيان والفصاحة والبلاغة وحسن الترتيب وحسن السك فهذا يسمى ماذا؟ يسمى الإحكام العام كذلك أخباره في كمال الصدق وأحكامه في كمال العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وعدلا في في الأحكام إذا المراد بكتاب بأنه كتاب أحكمت آياته أي بلغ أعلى درجات الإحكام والإتقان أعلى درجات الإحكام والإتقان أما قوله بأنه متشابه أو إطلاق الرب جل وعلا على القران بأنه متشابه عام أو متشابه كله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابيا نقول المراد به أن بعضه يشبه بعضا هذا يسمى بتشابه العام أن بعضه يشبه بعضا في الإتقان والإحكام فحينئذ لا تتضارب ولا تتناقض أحكامه ولا يكذب أخباره بعضها بعضا ولذلك جاء فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا ولكن الاختلاف هنا المنفل وجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا وصف فحينئذ قد يوجد فيه بعض الاختلاف لكن لا يخرجه عن كونه في غاية الاتقان والاحكام في الأخبار والأحكام أما التشابه الخاص والإحكام الخاص فهو الذي عناه المصنف هنا فيه محكم ومتشابه إذا فيه يعني جمع بين الإحكام والتشابه وإذا قيل جمع بين الإحكام والتشابه حينئذ أخرج الاحكام العام وأخرج التشابه العام فهذا لا مورد له في كتب الاصوليين وإنما يذكر في كتب علوم القرآن وفيه محكم ومتشابه أي في الكتاب في القرآن محكم محكم, محكم على وزن مفعل باسم فاعل من أحكم يحكم فهو محكم اسم مفعول عفوا اسم مفعول من احكم يحكم فهو فهو محكم من احكمت الشيء أحكمه احكاما فهو محكم اذا أتقنته ومنه قولهم بناء محكم اي ثابت يبعد هدامه وهو اي المحكم عند بعضهم كما ذكره في مختصر التحرير بأنه ما اتضح معناه ما اتضح معناه وضده المتشابه ما لم يتضح معناه ما لم يتضح معناه هذا أحسن ما يقال في النوعين ما اتضح معناه فهو محكم سواء اتضح معناه بالسياق أو بدليل آخر أو بالسباق أو بقرينة نقول مداما المعنى اتضح فحينئذ فهو محكم سواء كان بنفسه أم بغيره والمتشابه ما عدا. لكن القاعدة أنه في المتشابه أنه يحمل على على المحكم فحينئذ يكون وصفه بأنه متشابه في ابتداء الأمر لا في الانتهاء لأنه إذا قيل متشابه بأنه لم يتضح معناه هل لم يتضح معناه مطلقا؟ قل لا ليس بالقرآن هذا ينفع عن القرآن لأن هذا نقص وعيب، فحينئذ نقول ما لم يتضح معناه إما أن يكون نسبيا لبعض العلماء قد تشكل عليه آية يموت وقد أشكلت عليه هذه الآية لم يفهمها هذا تشابه وعدم اتضاح نسبي أما عدم اتضاح عام لكل العلماء لكل الأمة هذا لا وجود له لا وجود له وإنما يحمل المتشابه على على المحكم فيتضح حينئذ فحينئذ الإحكام والتشابه الذي ورد في الآية يكون في ابتداء الأمر يكون في ابتداء الأمر أما في الانتهاء فلا ولو وجد ابتداء وانتهاء في حق شخص معين فحينئذ يكون هذا خاصا به فيكون تشابه وجوده نسبي وفيه محكم ومتشابه, محكم ومتشابه دليله وقوعه بل النص عليه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هي العصر وأخر متشابهات يعني ومنه آيات أخر هذا صفة لمصوف محذوف متشابهات وحينئذ يرد المتشابه إلى المحكم فيفهم معناه فيفهم معناه هذا فيما كلف فيه العباد وأما ما لم يكلف به كالمتشابه من ادراك كيفية الصفات مثلا لأن المصنف مثلا للمتشابه بالصفات نقول هذا لم يكلف العباد بادراكه ولا البحث عنه ولا السؤال عنه وانما المقصود الذي يكون متضحا في الانتهاء بعد أن يقع متشابها هذا فيما كلف العباد به أما ما لم يكلف به كادراك حقائق وكيفية أو كيفيات الصفات التي اتصف بها الرب جل وعلا نقول هذه ليس مما في طوق البشر ادراكها ولم يكلف بهذا أصلا ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى حكم بأن سؤال هذا بدعه لماذا لو كان مكلفا به لما وكان السؤال بدعة لأن البحث في الحقائق وإدراك الكيفيات هذا يعجز عنه الإنسان ولذلك قيل العاجز عن الإدراك إدراك في مثل هذا الموضوع العاجز عن الإدراك إدراك لأن البشر يعجزون عن إدراك حقيقة الصفة أو كيفية الصفة أما المعنى فهذه واضحة على ما تقرر في لغة العرب فالمعاني معلومة واضحة بينه بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنها من أحكم المحكم ليست من المتشابه كما يقول البعض وليست من المحكم فحسب بل من أحكم المحكم لأن معانيها واضحة متبادرة لمن سلم عن الزيغ والهواء وأما إدراك كيفياتها فهذا نقول يعجز عنه البشر لماذا؟ لأن الصفات هذه نقول فرع عن الذات وإذا كانت الذات يعجز العبد أو البشر عن إدراكها ذات الرب جل وعلا فالقول في الصفات فرع القول في في الذات إذن إذا قيل متشابه بمعنى أنه لم يتضح معناه وماله إلى أن يتضح ونحكم على أن إدراك كيفيات الصفات التي ذكرها الرب جل وعلا عن نفسه أنها متشابه مما لم يعلمه إلا الله عز وجل حينئذ نقول هذا لا إشكال ولا تعارض لأننا لم نكلف بذلك والمراد بالمتشابه ما اتضح معناه أو ما لم يتضح معناه ثم اتضح نقول هذا مما كلف به العبد وفيه محكم ومتشابه بدليل النص السابق قال القاضي اختلفوا فيه على أربعة أقوى اختلفوا فيه على أربعة أقوى وليس المراد الإحكام العام ولا التشابه العام وإنما الخاص وقال القاضي أبو يعلى وهو من اصحاب الإمام أحمد يعني أصحاب المذهب المحكم هو المفسر المحكم هو المفسر والمتشابه هو المجمل حينئذ كل ما كان متضح المعنى فهو محكم وكل ما كان مجمل فهو مفسر وهذا يؤيد ما ذكرته لكم وهو أنه لا يوجد مجمل لم يتضح معناه في الكتاب والسنة هل يوجد مجمل لم يتضح معناه نقول لا لا يوجد حينئذ يؤكد أن المتشابه المراد به وصف الكتاب ابتداء أو يكون ابتداء وانتهاء في حق شخص معين عالم من الناس من البشر نظر في آية أشكلت عليه إلى أن يموت نقول هذه متشابهة في حقه اما ان يكون المتشابه في حق الأمة بصفة عامة هذا لا لا وقوع لهم المحكم المفسر والمتشابه المجمل فحينئذ كل مجمل في القرآن فهو متشابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ثلاثة قرو هذا مشترك المشترك مشترك اذا فيه اجمال فيه ابهام لانه في اللغه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فحينئذ نقول هذا مجمل هل اتضح معناه ولا هذا هذا متشابه مجمل متشابه هل اتضح معناه ولا بعض اهل العلم رجح أنه بقرين بدليل انه الحيض وبعض مرجح أنه الطهر حينئذ صار في حقه متشابها في أول الأمر لم يتضح معناه ثم بعد ذلك صار محكما لأنه رد المتشابه إلى المحكم قول القاضي هنا المحكم المفسر والمتشابه المجمل هذا ذكره المصنف بالمعنى رواية وإلا قوله في العدة المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه محتاج إلى بيان كل لفظ كل حكم كل قصة كل وعد كل وعيد كل حلال كل حرام استقل في الدلالة وفهم منه المعنى بنفسه فهو محكم فإن احتاج إلى بيان فهو متشابه فهو متشابه وهذا اقرب ما يقال في تفسير المحكم المتشابه أنه ما اتضح معناه فهو المحكم وما لم يتضح معناه فهو المتشابه ولذلك الظاهر أن المصنف هنا قدمه وإن كان أطلق عبارة عامة في آخر المبحث سيأتي وقفوا معه. هذا قول أول قول الثاني قال وقال ابن عقيل أيضا من أصحاب الإمام أحمد أصحاب المذهب المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين متشابه ما يغمض يغمض يفعل من باب غمض كقعدة يقال غمض الحق يغمض من باب قعدة خفي ما أخذه خفي ما أخذه والغامض من الكلام ضد الواضح ما غمض من الكلام ضد الواضح إذا لم عند ابن عقيل ما يغمض علمه ما خفي ما أخذه على غير العلماء المحققين وما عدا العلماء على غير العلماء المحققين يعني العوام إذا قرأوا النصوص ولم يفهموا فهو متشابه في حقهم والعالم اذا قرأ وفسر النص اما أن يكون النص مستقلا في الدلاله على المعنى بنفسه او بغيره فحينئذ صار في حقه محكما اذا يكون الاحكام والتشابه باعتبار الناظر باعتبار الناظر ان كان عالما محققا فحينئذ ما ظهر له فهو فهو محكم وهل يتصور في حق العالم عن هذا القول أنه لا يظهر له شيء البتة جواب لا لأنه جعل عالما محققا وما يقابله إما عالم غير محقق أو جاهل فحينئذ نظر العالم غير المحقق أو الجاهل وما غمض عليه فهو متشابه وما لم يغمض عليه فهو محكم فحينئذ يكون المحكم على رأي ابن عقيل ما لم يغمض علمه على العلماء المحققين بالعكس لذلك قال كالآيات المتعارضة الآيات المتعارضة هنا لا يقال آيات المتعارضة انما يقال آيات التي ظاهرها تعارض لأن القرآن ليس فيه تعارض بالذات وإنما هو في فهم الناظر فقط في فهم الناظر كالآيات المتعارضة يعني كالآيات التي ظاهرها التعارض إنك لا تهدي من أحببتها و انك لتهدي الى صراط مستقيم في ظاهره تعارض لماذا لان اللفظ الهدايه نفي في موضع و في موضع اقول اللفظ انتبه اللفظ لفظ الهدايه اثبت في موضع ونفي في موضع انك لا تهدي و انك لا تهدي بل مؤكد بان و لا انك لا تهدي ايضا مؤكد حينئذ في ظاهره يفهم ماذا يفهم التعارض لكن في الذهن لكن لو فسر الاول انك لا تهدي ان المراد بها الهدايه هدايه التوفيق وانها خاصه بالرب جل وعلا لا يملكها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره وان الهدايه وانك لتهدي المراد بها هدايه الدلاله والارشاد حينئذ نقول لفظ الهدايه يطلق ويراد به هدايه التوفيق ويطلق ويراد به هداية الإرشاد والبيان والدلاله المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولغيره كأهل العلم المثبت له ولغيره ذلك قال العلماء ورثة الأنبياء إنك لا تهدي إذن هذا مثبت ويحمل على هداية الإرشاد والدلاله والبيان إنك لا تهدي هذا يحمل على هداية التوفيق لأنها متعلقها التصرف في القلب هذا ليس لاحد من من البشر حينئذ ظاهرها التعارض ظاهرها التعارض هل هذا التعارض أو هل هذا الظاهر أو هذه المعاني أو ما يغمض في هاتين الآيتين يخفى على العلماء لا إذا صار في حقهم محكما وغير العلماء صار في حقهم متشابه هذا رأي ابن حقيل ورأي القاضي أولى متشابه ما يغمض علمه على العواء كأنه قال هكذا المتشابه ما يغمض علمه ما يخفى علمه على العوام وما علمه على العلماء والعوام هذا هو المحكم هذا هو المحكم كالآيات المتعارضة القول الثالث لم ينسبه إلى أحد وضعفه أو اشار إليه بقوله وقيل وقيل هذه صيغة تضعيف في الأصل عند أهل العلم إذا قال قيل فيه تضعيف لذلك أسند في الأول قال القاضي وقال ابن عقيل ثم قال وقيل إما أنه تضعيف هذا هو الأكثر وإما أنه لعدم تيقن قائله من هو قائله ولذلك نسبه ابن كثير في تفسيره إلى مقاتل بن حيان إلى مقاتل بن حيان وقال ابن تيمية رحمه الله إنه يروى عن ابن عباس يروى عن ابن عباس إذا وقيل هذا يحتمل أن المراد به التضعيف للقول ويحتمل أنه أراد به عدم العلم بقائله ونسبب من كثير الى مقاتل ابن تيمينة ابن عباس يعني ضعفه. الحروف المقطعة الحروف المقطعة يعني المتشابه هو الحروف المقطعة التي تكون في أوائل السور ولذلك لو قال الحروف الهجائية لكان أعم لماذا؟ لأن الحروف المقطعة هذا يشمل ما ركب من حرفين فأكثر أو كافية عين صاد أما صاد ونون وقاف هذه حروف مقطعة أو هجائية هجائية ولا يقال إنها حروف مقطعة وإنما الحروف المقطعة تطلق على ألف لام ميم ألف لام را ما كان حرفين فأكثر أما ما كان من حرف واحد فيقال فيه حروف هجائية لذلك لو قل حروف هجائية لكان, لكان أعم وقيل الحروف المقطعة يعني المتشابه في القرآن هو الحروف المقطعة ما عدا فهو محكم إذا ما وصلت حروفه وأريد معناه فهو محكم إذا القرآن كله محكم إلا بعض السور التي تكون ها التي تكون مفتتحة بالحروف الهجائية نفس الحرف تقول قاف السورة كاملة كله محكمة إلا قوله ألا يلول قاف كذلك صاد البقرة كلها محكمة إلا قولها الإفلامين فهو, فهو متشابه, فهو متشابه وهذا على خلاف طويل بين المفسرين في المراد بالحروف الهجائية التي تكون في أول السور والأصح ان يقال انها لا معنى لها من حيث دلالة اللغة العربية عليها لماذا؟ لأننا قررنا قاعدة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ليس كذلك؟ فحينئذ نسأل في لغه العرب هل ورد عندهم تركيب حروف لا معنى لها تؤلف حروف ولا يراد معناها لا ولذلك دائما نقول إذا من حيث المعنى لا معنى لها واذا نفي المعنى لا يلزم منه الا يكون لها مغزى الا يكون لها مغزى اشاره الى شيء معين اخر ولذلك نقول هي لا معنى لها اصل ولكن لها مغزى لأن نسلب الحروف أو الآيات من دلالتها على المعاني مطلقا فحينئذ نقول المعنى الداخلي لللفظ غير موجود هنا لأن العرب لم تركب هذه الحروف أما لها معنى آخر وقد يكون أعظم وأجل مما لو دلت على معنى خاص بها وهو أن الله عز وجل تحدى العرب بالاتيان بمثل هذا القرآن فكأنه قال ألف لا مي ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب الذي olif مما تعرفون وكانت هذه تاليف الكلمات والحروف من ألف لامين فحينئذ عجزكم عن الاتيان بحروف تتالف منها هذه الحروف التي ذكرت في اوائل السور عجزكم عن هذا يدل على ان القران كلام الله وليس من صنع البشر وليس من من صنع البشر ولذلك في الغالب الاعم او في الأغلب الاعمى ان الحروف هذه اذا جاء ذكر بعدها الكتاب أو القرآن ياسين والقران الحكيم إذا ذكر القرآن كاملا الف لام ميم الف لام را كتاب احكمت اياته ذكر الكتاب كاملا بعد الف لام را هذا يدل على أن هذا الكتاب الف من هذه الحروف الف لام را ولكنكم عجزتم عن الاتيان بسوره بل بايه من هذا القرآن وهذا يدل على أنه كلام الله لا يشبهه كلام أحد من من البشر إذن هذا القول المنسوب لابن عباس أن المتشابه هو الحروف المقطعة وما عداه فهو المحكم وقيل المحكم هذا قول الرابع قيل المحكم أيضا هذا روي عن ابن عباس بمعناه لأن حكاه ظنه ابن عقيل القاضي بأن المحكم ما السفيد الحكم منه والمتشابه ما لا يفيد حكما المحكم ما منه حكم إيجاب تحريم كراهة ندب وما عدا فهو متشابه فهو متشابه لذلك رواه بالمعنى فقال وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلا هذا محكم والمتشابه القصص والأمثال القصص والأمثال ولكن هذا ضعفه ابن تيميه رحمه الله تعالى لأن الوعد والوعيد قد يكون فيه نوع تشابه يعني بمعنى أنه يخفى معناه أولا ثم يظهر ولذلك اختلف اختلافا طويلا في قول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. هذه مختلف فيها مع أنها من الوعيد وقع الاختباه في الوعيد والحرام والحلال كذلك وقع فيه كثير من النزاع والخلاب بين أهل العلم في المراد والمتشابه القصص والأمثال أما القصص فهذا إراده في المتشابه من أبعد ما يكون لماذا؟ لأن القصص من حيث المعنى فهي معلومة من حيث المعاني وتركيب القصة ابتداء الانتهاء هي معلومة ولذلك يستوي في فهمها العام وغيرهم بل تجد العامي تعلقون بالقصص أكثر من من غيرها. لماذا؟ لفهمهم. لفهمهم. لذلك لو وضع لهم درس في أحكام الوضوء والغسل ما حضروا. يأتي بقصص تجتمع الأهمم. والمتشابه القصص. القصص. لكن الله عز وجل قل وما يعقلها إلا العالمون. هذه في الأمثال. وإذا جعل الامثال من المتشابه نقول امثال كذلك مثل ما كان شخص الاسلام يرى انها اقرب الى المتشابه لكن ايضا في هي تفهم لكن المراد وما يعقلها اي وما يعقل مغزاها وما اريد بهذا المثل اما معناه الاصلي فهذا يتضح وقد يفهمه حتى العامي لكن العامي ذكي العامي ليس بالمقياس الموجود الان لما العام الذي قد يكون ليس من أهل العلم في طبقة التابعين ومن بعدهم أما الآن فلا يمكن أن يقال أنه مقياس لأنهم في اللغة وفي الشرع من أبعد ما يكون يعني في العلم الشرعي إذن القول الرابع أن المحكم هو الوعد والوعيد والحرام والحلال إذا كل ما جاء من آيات الوعد فهو محكم وكل ما جاء من آيات الوعيد فهو محكم ولو حصل فيه نزاع في فهمه وكذلك كل ما جاء من آيات الحلال والحرام فهي محكمة وإن حصل فيها نزاع ولذلك ضعف هذا القول ضعفه ابن تيميه رحمه الله تعالى والمتشابه القصص والامثال نقول المتشابه القصص والامثال هذا لا يمكن تكون من المتشابه إلا إذا كان المراد بالمتشابه أنه فيما يترتب عليها من مغزى ومعنى بعيد ما الذي أريد بهذا القصة حينئذ يرد القول بأنها متشابه كذلك الأمثال قال والصحيح الذي رجحه المصنف أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تاويله كآيات الصفات وهذه زلة والصحيح يعني القول الأصح عنده أن المتشابه يعني من القرآن ما يجب الإيمان به نقول الإيمان بالقرآن كله أو بمتشابهه بقرآن كله اذا وجوب الإيمان يكون بالقرآن كله هل يفهم من هذا المتشابه هو الذي يجب الإيمان به والمحكم لا يجب الإيمان به نقول لا بل القرآن كله سواء فهم منه أو لم يفهم أدرك الحقيقة أم لم يدرك حينئذ يسلم أن هذا حق وهذه أحكام حق وما ترتب على الحق فهو حق علم أو لم يعلم لماذا؟ لأنه نزل من عند الحق حينئذ إذا لم يفهم أو فهم على جهة القصور فيتهم نفسه وعقله ولا يتهم القرآن إذن والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به نقول هذا فيه نقد وهو أن القرآن كله يجب الإيمان به ولذلك نقول فيه محكم ومتشابه ليس المراد فيه أو به أن يفصل في التصديق لا يعني نقول الـ الـ الإحكام والتشابه إذا كان في القرآن فحينئذ القرآن كله على جهة واحدة من جهة التصديق لا يختلف أن نقول هذا نصدق به أقوى وهذا لا نصدق به أقوى لا التصديق يسوي لأن القرآن كله يجب الإيمان به مطلقا على جهة السواء وإن كان من جهة إفادة المعنى قد يتعلق القلب بما فهمه أكثر مما لم لم يفهمه أما من جهة القبول فحينئذ يسوي الحكم ويحرم تأويله. تأويله تأويل هنا ظاهر كلام المصنف أنه قصد به التأويل الذي هو عند المتأخرين الذي الأصح أن يسمى تحريفا وهو صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه إذا أطلق التأوين انصرف إلى هذا المعنى عند المتأخرين يمثلون لذلك بهذا الرحمن على العرش استوى لأنه ذكر الصفات الرحمن على العرش السوى قالوا الرحمن الرب جل وعلا على العرش استوى هذا يفهم ماذا يفهم الاستواء الحقيقي يفهم منه الاستواء الحقيقي وله معنى آخر وهو المعنى المعنوي الذي يطلق عليه بالغلب والقهر فحينئذ لما امتنع أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الاستواء بمعنى العلو والخاص حمل على المعنى المرجوح وهو الاستيلاء قد استوى بشر أو استوى بشر على العراقي، حينئذ قالوا استوى بشر على العراقي لأن يستوي بذاته وإنما استوى معناً السواه معنى. فحمل او صرف اللفظ عن ظاهره الذي يقتضيه إلى معنى مرجوح لدليل وهذا نقول فاسد أنا أذكر مثال لما يذكرونه هم لأن اللفظ هنا قالوا له ظاهر وله معنى مرجوح ظاهره للسواء المعلوم في الذهن وهذا لا يوصف به إلا الألسام والله جل وعلا منزه من عن الجسمية فحينئذ يتعين المعنى المرجوح لدليل وهذه العلة عندهم علة عقلية وهي استحالة قيام الأوصاف التي تقتضي جسمية بالرب جل وعلا حينئذ قال ويحرم تاويله أي صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه ويطلق التأويل أيضا بمعنى التفسير بمعنى التفسير لكن ظاهر كلام مصنف أنه اراد الأول لأنه قال كآيات الصفات وعليه هل يرى تأويل الصفات أو لا؟ لا يرى تأويل الصفات لا يرى تأويل الصفات لكن تأ... تمثيله لآيات الصفات ل... ب... بآيات الصفات للمتشابه هذا فيه نظر لماذا؟ لأن الحق التفصيل وليس الإطلاق لأن الصفات كلها صفات الرب جل وعلا لها نظران نظر من جهة المعنى اللغوي الذي تدل عليه وهذا معلوم واضح محكم بل من أحكم المحكم كما قال ابن القيم الاستواء معلوم في الشرع الرحمة في اللغة الرحمة معلومة الرأفة المغفر إلى آخرين النزول معلوم كلها معلومة في اللغة ولكن كيفية هذه الصفة نقول هذا من المتشابه هذا من من المتشابه لماذا لأنه مما سأثر به الرب جل وعلا فحينئذ نقول الصفات اطلاق أنها من المتشابه مطلقا خطأ واطلاق أنها من المحكم مطلقا خطأ لماذا؟ لأن الصفة ليست مراد صفة دون تعلقها بالموصوف الصفة ليس المراد بها الصفة مطلقا دون تعلقها بالموصوف وإنما كلف المكلف العبد المسلم أن يؤمن بمدلول الصفة وأما كيفية اتصاف الرب بها هذا لا تدركه العقول حينئذ يؤمن في الأول ويفوض في الثاني ولذلك اذا قيل هل مذهب السلف التفويض ماذا تقول التفصيل نعم لا تقول ليس مذهب السلف نفي التفويض لا تقول لا بد من التفصيل إن كان المراد تفويض المعنى نقول هذا باطل هذا هذا باطل ولذلك شخص يقول شر الفرق المفوضه الذين يؤولون او يفوضون عفوا الذين يفوضون المعنى قلنا ندري الرحمن عارش سواء سواء الله اعلم ما ندري هذا ما ندري يقول المحرف المؤول اخف ضررا واخف بدعه من ذاك الذي يفوض المعنى اذا نقول تفويض المعنى بان نقول لا ندري ما المراد بهذه الايه ينزل ربنا الى السماء الدنيا الله اعلم ايش النزول هذا نقول هذا تفويض للمعنى هذا باطل هذا باطل اما نقول نفهم ما المراد بالنزول وأما كيفية النزول هذا نفوضه الى الرب جل وعلا تفويض الكيف نقول هذا هو الحق هذا هو هو الحق بل لا يجوز التكييف اصلا لا يجوز التكييف إذا كايات الصفات نقول التمثيل للمتشابه بايات الصفات فيه نظر فيه نظر بل الصواب التفصيل اذن نخلص من هذا أن المحكم والمتشابه موجودان في القران وأن أصح ما يقال فيه أن المحكم ما اتضح معناه وعكسه المتشابه ما لم يتضح معناه وإذا لم يتضح معناه يرد على إلى المحكم فيتضح معناه حينئذ وليس عندنا متشابه في القرآن لم يتضح معناه مطلقا هذا لا وجود له في القرآن لا وجود له في القرآن ثم قال رحمه الله والسنة الكتاب والسنة لأنه قال أصول الأدلة أربعة وذكرنا أن الأصول سمعية وعقلية سمعية وعقلية والسمعية هذا الكتاب والسنة والإجماع ويتفرع عنها القياس والرابع عقلي الرابع عقلي قال والسنة بعد أن فرغ من بعض مسائل الكتاب قال والسنة والسنة أي والثاني والأصل الثاني مما يعتمده الفقهاء أو المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية والتي يعتبر مصدر من مصادر التشريع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا قيل السنة انصرفت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل آية في القرآن أو حديث في السنة ونقول في القرآن والاكتفاء به أولى في مثل هذا المقام كل آية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على اعتبار السنة لو قال قال ما على أن السنة أصل ما نقول كل آية أمر الرب جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وما أكثرها فهي دليل على حجية السنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذه على جهة القصوص نص أهل العلم أن جميع السنة داخلة في هذه الآية وما اتاكم الرسول كل ما اتاكم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل أمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو داخل في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وكل نهي نهى عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه فهو داخل في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيع الله وطع الرسول إذا نقول الدليل أو الادله على حجيه السنه هو ما ذكرناه لكن المتكلمون لهم طريقه أخرى يعني يحيلون في إثبات حجيه السنة إلى علم الكلام الى علم الكلام فحينئذ يثبتون المعجزه ويثبتون دلاله المعجزه وهل هي حجه وليست ليست بحجه وكيف تعرف المعجزه ثم المعجزه دلالته على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت صادق حينئذ نقول صدق ما جاء إلى آخره يبحثون هذه المسألة في علم الكلام وبعضهم يستلها إلى كتب الأصول لماذا؟ لأنهم لا يعتمدون على الكتاب وإنما ينظرون إلى العقل وهذا إن كان في مواجهتي من لا يؤمن بالله ورسوله فلا إشكال فلا أما أن تقرر المسائل على هذه الصورة لأهل الإسلام لأهل القبلة فحينيذن يقول ليست على منهاج النبوة وإنما يستدل بحجية السنة بقول جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته أما طريقة المتكلمين تعامل مع المسلمين بها نقول هذا لا ليس على الهدى المبين وليست هي طريقة السلف وإنما طريقة السلف الوقوف مع النصوص كتابا وسنة ويسو بينهما كل منهما يعتبر حجة وكل منهما يؤيد الآخر وكل منهما يفسر الآخر لا تضرب النصوص بعضها ببعض ولا يوقف مع نص وتهجر جميع النصوص هذه طريقة للبدع البدع أن يوقف مع آية ولذلك أهل البدع لا يستدلون فيها في الغالب لا يستدلون بالعقول فحسب كما يظنه الظان لا لابد أنهم يأخذوا كلمة من القرآن وكلمة من السنة فيقفون معها فيقفون معها وحينئذ يحرفون كل معنى يمكن أن يدخل تحت الآية أو يخصصون أو يعممون وتهجر جميع النصوص نقول منهج السلف ليس كذلك بل الجمع بين النصوص ومحاولة التوفيق وان يكون نظر الناظر أن ثمة آلفا بين النصوص وأن لا تضرب بعضها ببعض والسنة ما هي السنة؟ السنة تختلف كما ذكرناه سابقا من موضع عن موضع لأنها في اللغة لها معنى خاص وعند الأصوليين لها معنى خاص وعند الفقهاء وعند المحدثين كل فن الصلاح على معنى خاص أطلق عليه لفظ السنة أما سنة في اللغة كما ذكرناه سابقا السيرة حميدة كانت أو, أو ذميمة سنة الله سنة الله أي طريقة الله في المكذبين لرسله هكذا ورد في في القرآن ولكل قوم سنة وإمامها والسنة عند الأصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن غير القرآن يجوز النصب والجر أو فعل أو تقرير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى سنة يسمى سنة وهذا من الصلاح العلماء أن السنة تطلق في مقابلة القرآن في مقابلة القران فحينئذ يطلق القران ويراد به كلام الله وتطلق السنه ويراد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له اصل في الشر جاء في حديث مسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه هذا له اصل اطلاق السنه على ما يقابل القران المراد به كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له اصل كما في حديث مسلم ذكرنا يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في قراءة سوا فأعلمهم بالسنة لأنه قابل السنة هنا القرآن أو قابل القرآن بالسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يزيد أهل الحديث ماذا؟ أو صفة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقية وهم أسعد بالسنة في هذا لماذا؟ لأن نظرهم في الأخبار ومعرفتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ألسق بالسنة من الأصوليين ألسق بالسنة من من الأصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف هنا لصح لو وقف إلى هنا صح التعريف من قول من هذه قال فيها أنها بيانية ايش معنى بيانية يعني بينت مجمل بينت مجمل فدتان بردسها من الاوثان ما هو الربس الاوثان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي ورد القول والفعل والتقرير إذا تكون هذه من بيانيه من قول غير القران اخرج القران لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول قول النبي صلى الله عليه وسلم اما يكون حكايه عن قول الرب يعني ما كان متضمنا لكلام الرب هو القران وإما ان يكون من شاءه هو النبي صلى الله عليه وسلم هل كله سنه الصلحة لصنيون على أن ما جاء أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به عن الرب جل وعلا لفظا ومعنى فهو قران قابلته السنة فحينئذ لابد من اخراج القرآن فقال غير القرآن إذن القرآن لا يسمى سنه في الاصلاح لا يسمى سنة في الاصلاح من قول غير القرآن إذا كل قول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرانا فهو سنه يفهم من هذا ان الحديث القدسي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يستثن الا الا القران حين اذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم القول قال الله تعالى من عادى لي وليا هذا داخل في السنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم او لا على هذا الاصلاح نعم كان المصنف يميل الى ان الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأظهر وهذا هو الاظهر يكون معناه من الرب واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران من قول مثل ماذا كقول صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني إنما الاعمال بالنيات هذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سنه قوليه سنه قوليه لانها منقوله عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن قال بعضهم ولو كان امرا منه بكتابه يعني يدخل في القول لو أمر بالكتابه اكتبوا لابي شاه وامر عليا يوم الحجيبيه ان يكتب إذا هو داخل في السنة القوليه داخل في السنة القولية من قول ولو كان امرا منه بكتابه كقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وكأمره عاليا بالكتابة يوم الحديبية أو فعل هذا إشارة إلى السنة الفعلية كماذا كالطواف ومناسك الحج وكذلك الصلاة يقول هذه سنة فعلية كل ما حكيا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو سنة فعلية وكل ما حكيا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو سنة فعلية زاد بعضهم ولو باشاره على الصحيح لو اشار نقول هذا سنه او لا نقول نعم هو سنه لانه كالامر به كالامر به ولذلك جاء في حديث كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده ان ضع الشطره من دينك ان ضع الشطره اشار اليه اذن هذه تعتبر سنه فعليه او لا تعتبر سنه فعليه اضاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ها. فاشار الى جهه حجر الاسود الاشاره هذه تعتبر سنه فعليه او لا نقول تعتبر سنه فعليه كذلك اشاره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه حينئذ نقول او فعل ولو كان باشاره على الصحيح فكل ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به حينئذ نقول هذا سنه فعليه او تقرير تقرير سياتي تعريفه وهو ترك الإنكار على فعل فعل أو تقرير يعني تقرير فعل غيره إذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن بحضرته وبلغه علمه فسكت ترك الإنكار نقول هذا سنة تقريرية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره كذلك إذا قيل قولا بحضرته قيل قول بحضرته فسكت عليه السلام أو بلغه فسكت يعني ترك الإنكار نقول هذه سنة تقريرية سأل الجارية أين الله فقالت في السماء أنكر عليها أقرها يسمى ماذا تقرير على قول وعلى فعل على قول قالت في السماء يعني في العلو فعينئذ يسمى هذا سنة تقريرية كذلك أكل أو أكل خالد من الوليد رضي الله تعالى عنه الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ترك الإنكار نقول هذه سنة تقريرية على فعل فعل بحضرته فعل بحضرته كذلك إذا حصل شيء في زمنه سواء بلغنا أنه علمه أو لا ولم يحصل إنكار نقول هذا أيضا سنة تقريرية سنة تقريرية. ولذلك جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل لأنه لو لم يعلمه النبي قد يقول قال النبي كيف يعلم هذه الأمور هذه خاصة لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نقول بلى علمه من الله عز وجل علمه الله عز وجل لماذا لأن كل منكر من القول أو الفعل يحصل في ذاك الزمن زمن التشريع زمن تنزيل الوحي تنزل الوحي لا يمكن أن يقر على بعض ولذلك لما بيت المنافقون ما يبيتون فضحهم الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذن هذه فضيحة لماذا؟ لأن هذا مما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يعلم الغيب كذلك لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم حينئذ إذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم علمه لا يخفى على الله جل وعلا لأن الزمن زمن تشريع والسكوت عليه حينئذ يكون تقريرا وإقرارا للمنكر من القول أو أو الفعل هذه ثلاثة أنواع سنة فعل قوليّة وسنة فعلية وسنة تقريرية بعضهم زاد وموجود في كتب المعاصرين سنة تركية يصح أو لا يصح لا يصح يعني ما تركه نعم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان تركه مقصود هل نتعسى به ونقول هذا السنه نتركه كما ترك ها؟ هذه نردها لما مضى والترك فعل في صحيح المذهب ولذلك إن ظهر أن الترك مقصود قلنا هذا كف فإذا كان كفا صار فعلا وإذا كان فعلا صار سنة ودخل في قوله أو فعل خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بفعله قلنا منه ما هو ترك منه ما هو ترك فعينئذ الفعل يكون تركا حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكلف والخطاب يتعلق به يتعلق به ولذلك لو لم تظهر بدعة كما في المولد ونحوه لو لم تظهر نقول إذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام فالسنة عدم الفعل السنة عدم الفعل لماذا تفعل شيء لما ما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب به كبار الصحابة ولا قرون المفضل نقول تركه سنة بقطع النظر تقرر هل هو بدعة أو لا يعني يكون وقافا فعلا وتركا فعلا وتركا ولذلك التأسي كما ذكره غير واحد أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل وأن تترك كما ترك لاجل أنه ترك هذه قاعدة عظيمة بغط طلاب العلم يعتنون بها أن تفعل كما فعل لا تقول واجب سنة هل آثم إذا تركت لا آثم إذا هذه هي تستخدم عند التعارف طلطت عليك الأمور لا تستطيع أن تقدم أو تأقد هذا واجب هذا اولى بالعناية مقدم على السنة أما إذا لم يحصل تعارض حينئذ لا يترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل الشيخ ابن عثمين سمعته رحمه الله يقول السؤال عن هذا واجب أو سنة الأمر هذا أمر إيجاب ند ندق هذا بدعه أقرب إلى البدعة يقول ما كان الصحابة إذا أمروا كانوا يمتثلوا مباشرة ما يقفون يجادلون هذا أمرك هذا تقصد به الاجاب أم تقصد به الندق لم يرد عن الصحابة وإنما كانوا يؤمرون فيمتثلون أما إذا حصل التعارض حينئذ يرد السؤال من باب التخفيف على المكلف من باب التخفيف على المكلف إذا وقع تعارض ازدحمت عليك الأعمال حينئذ أذن تقول هذا سنة وهذا واجب والواجب مقدم أما متى ما أمكن فلا يبقى على نفسه الإنسان أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل وأن يترك إذا من سنة ما هو ترك عبادة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعلها؟ قرب لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا قولا ولا أي أمر يتعلق بفعل مكلف إذا السلامة تكون في الترك لا لا في الفعل أو تقرير إذا هذه ثلاثة أنواع سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقرير فالقول الفاء للتفصيل أراد أن يفصل لك القول وما يتعلق به والفعل وما يتعلق به والتقليل وما يتعلق به فقال فالقول حجة قاطعة حجة بمعنى دليل وسلطان وبرهان وآية واماره وعلامة كما سبق إذا حجة قاطعة بمعنى أنها ملزمة بمعنى أنها ملزمة يجب على من سمعه إذا قيل من سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يختص الحكم بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنه. أما من عداهم فلا فلا يشملهم الحكم ولو سمعه في المنام ولو سمعه في المنام كذلك ولو سمعه في المنام حجة قاطعة يجب على من سمعه يعني سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل حجة قاطعة يجب العمل بمقتضاه يعني على حسب ما تقتضيه أو يقتضيه من وجوب أو ندب من وجوب أو ندب لماذا؟ إذا ما حكم القول نقول إما أن يباشره السامع أو لا إما أن يباشره السامع يعني يسمعه بنفسه فحينئذ يصير حدة قاطعة بمعنى أنه لا يجب العمل بمقتضاه إن اقتضى ايجابا وجب الامتثال وإن اقتضى ندبا استحب الامتثال لماذا؟ قال لدلالة المعجزة على صدقه هذا الذي قلناه السابقة لدلالة المعدزة على صدقه يعني لماذا صار قول النبي حجه لدلالة المعجزه على صدقه يعني على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعجزه التي عبر عنها القرآن بالآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وإذا كان نبيا فحينئذ يكون صادقا لأن النبوة والرسالة تبليغ للشرع عن المرسل إلى المرسل إليه فحينئذ يمتنع أن يتخذ المرسل من هو كاذبا فأقام المعجزة على صدق المرسل لتصديق اخباره إذا أخبر والمعجزة هذه مفعلة من أعجز الشيء أو معجزة اسم فاعل من اعجز يعجز فهو معجز وضابطها أنها كل أمر خارق للعادة يظهرها الله عز وجل على يد نبي على يد نبي تأييدا له كانشقاق القمر وينبوع الماء من أصابعه هذه نقول معجزات والتعبير بالآيات هذا أوفق لي للقرآن أي الدليل على وجوب العمل بالسنة دلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم وكل من دلت المعجزه على صدقه فهو صادق هكذا يقول المتكلمون هم كاسمه متكلمون وإلا لو وقفوا مع النصوص لما احتجنا إلى هذه وكل من دلت المعجزه على صدقه فهو صادق فهو صلى الله عليه وسلم صادق وكل صادق فقوله حجة فيكون قوله على الصلم حجة وأحسن من هذا أن يقال وما أتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والاتباع يلزم منه ماذا؟ التصديق لو لم يكن صادقا لما قال فاتبعوني لما أمره ربه جل وعلا يقول فاتبعوني لو لم يكن قوله حجة ملزمة للغير لما قال فاتبعوني إذن عرفنا أن القول حدة قاطعه ملزمة يجب العمل بهذا القول بما دل عليه القول سواء بالنص أو بالظاهر المقترن بقرينة أنه واجب الاتباع. وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة سيقسم لنا الفعل ثلاثة أنواع وأما الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة الفعلية فما ثبت فيه أمر الجبلة جبلة بكسرتين مع التشديد وهو الطبيعة والخلقة كالقيام. والقعود وغيرهما فلا حكم له لا حكم له يعني لا ايجاب ولا تحريم ولا ندب ولا كراهه بل يبقى على الاباحه يبقى على على الاباحه لماذا لأنه صلى الله عليه وسلم بشر كغيره يحتاج الى القيام والقعود والنوم والأكل والشرب كل ذي روح لابد ان يسعى في مثل هذه الاعمال وهذه ليست من باب التكليف يعني ليست من باب الخطاب بأمر أو نهي لم يكلف الخلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور بل كلفوا باتباع أمره ونهيه فما ثبت فيه أمر الجبل كالقيام والقعود وغيرهما كالاكل والشرب والنوم فلا حكم له لكن على كلام المصنف نقول بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى صفته لأنه من حيث الصفة قد يتعلق به حكم كذلك الأكل من حيث هو أكل نقول هذا أمر جبلي لكن كوره معمورا بأن يأكل باليمين منهيا أن يأكل بالشمال نقول هذه صفة تعلقت بأمر جبلي في العصر فحينئذ يكون الحكم مقيدا هنا فلا حكم له يعني بالنظر إلى ذات الأمر الجبلي وأما إذا تعلق به صفة النوم أمر جبلي لكن وردت الصفة أنه يذكر ربه إذا ينام على طهارة ويضع على جنبه الأيمن إلى آخره نقول هذه صفات تعلقت بأمر جبلي إذا من حيث الذات نقول لا حكم له ومن حيث ما تعلق به من صفة فهو ماذا فهو, ماذا فهو حكم له حكم وهو الندب وهو الندب هذا قول وقال بعضهم أنه يندب الاقتداء والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية حتى في الأمور الجبلية وهذا عزاه الاسفرانيين مسحاق اكثر المحدثين أكثر أهل الحديث أن الأمور الجبلية هذه اقتدى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة في رسول الله يعني كل ما يصصر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قيل بفي الظرفية ثم جاء بالرسول والرسول الأصل فيه أنه ذات اذا في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة بمعنى تأس به تأسوا به فهذا يدل على أن الأمر عام فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر جبلي أو غيره فالأصل فيه التأسي فالأصل فيه التأسي ولذلك جاء في الحديث ولكني أصومه ها وأفطر و وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي الذي هو ماذا سنتي الأكل النوم والقيام والأكل والصوم كل هذه سماها ماذا سماها سنه سماها سنة. فحينئذ أطلق على بعض الأمور الجبليه أنها سنتي. فقال فمن رغب عن سنتي؟ فحينئذ يكون الأصل ماذا؟ يكون الأصل اقتداء به مطلقا يكون الاقتداء به مطلقا وقيل مباح وقيل ممتنع قيل مباح على ذكره الناظر المصنف هنا فلا حكم له على أنه مباح وقيل ممتنع إذا الفعل الجبلي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الاصوليون فيه على ثلاثة أقوال الإباحة والامتناع يمتنع الاقتداء به الثالث الندب هو منسوب لأكثر أهل الحديث والأدلة تدل على الثالث وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه يعني وما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مختص به لا يشاركه فيه غيره من أمته، ولكن هذا بالإجماع أنه لا يثبت إلا بدليل، لا بد من دليل يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، كالزيادة على الأربعة في النكاح، كالوصال في اليومين في الصيام مثلا كقيام الليل في وجوبه على القول بأنه غير منسوخ، نقول هذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بلفظ الهبة دون مهر. ومرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينسكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمن هذا يدل على انها خاص فحينئذ الحكم لامته عدم المشاركه لا يستوون لا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتاسمون به فحينئذ تكون هذه مخصصه لقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فهذه الايه نقول مخصوصه بالأفعال أو بالأحكام التي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر أمته وإلا الأصل الاستواء كما سيأتي إذن وما ثبت من الأفعال خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا لا يكون إلا بدليل كقيام الليل والوصال في الصوم ونكاح ما زاد على الأربعة والنكاح بلفظ الهبه مع دون المهر فلا شركة لغيره من امته فيه في هذا الحكم الشرع الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وليس منه على الأصح إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم امته بأمر ثم فعل خلافه بعض الاصوليين وبعض الفقهاء إذا جاء لفظ عام يختص بالأمة لفظ عام وجهه للأمة ثم ثبت بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه يقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به وهذا خاص يتوجه للأمة نقول هذا ليس بالصحيح ليس بالصحيح لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها هذا خطاب عام والاصل أن الخطاب العام للأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل كل حكم شرع للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشمله إلا بدليل إلا بثبات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قضى حاجته مستقبل الكعبة مستدب مستقبل الشام مستدبر الكعبة هل هذا يعتبر مخصصا أو لا؟ هل نحمله على التخصيص أو على الخصوصية؟ هو هذا محل النزاع نقول بعضهم كالشوكاني رحمه في نيل الأوطار في كل صفحتين ثلاثة تجد هذه القاعدة يقول هذا عام للأمة وهذا خاص به يقول هذا قاعدة فاسدة ليست بصحيحه لأنها مخالفة لقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة تأخذ الأصل معك الأصل التأسي ولا خصوصية إلا بدليل الأصل التأسي يعني أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا ايجابا وندما تحريما وكراهه هذا هو الأصل والأصل الثاني الذي تستصحبه معك وهذا يفيدك في دراسة الفقه الأصل الثاني أنه لا خصوصية إلا بدليل أن يرد نص أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولذلك بعض يستدل بان بأن الأصل مع الآية السابقة بقوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك وعلى على المؤمنين ها على المؤمنين والأصل يقول عليك لما عدل قال على المؤمنين لأن الأصل المؤمنين يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الأصل التأسي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لماذا لأنك قدوتهم وأسوتهم يفعلون كما تفعل وهذا هو الأصل ويضم تضم هذه الآية مع الآية السابقة. فحينئذ نقول إذا ورد لفظ عام وورد ما يخالفه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا تخصيص لا خصوصيه تخصيص لا خصوصية ولذلك قال الجمهور على أن الحكم هنا خاص به. البناء دون الفضاء وهذا أرجح وأصح وما ثبت خصوصه أو خصوصيته به عليه الصلاة والسلام كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه النوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل يعني له ارتباط بالقرآن أو بحديث آخر فيه إجمال ما فعله بيانا لمجمل قد يأتي اللفظ مجملا محتمل لأمرين فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الاحتمالين فنقول هذا بيان لمجمل وما فعله بيانا لمجمل والبيان إما أن يقع بالقول وإما أن يقع بالفعل كما سياتي في باب المجمل إما بالقول كقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي هكذا مثل المصنف كغيره من اصوليين أن هذا فيه بيان لكيفيه الصلاة بالقول لكن هل هذا يسلم وأقيم الصلاة هذا مجمل فيه إجمال الصلاة ما هي لو لم يرد من السنة تبين الصلاة لم استطعنا الامتثال وأقيم الصلاة أي الصلاة هذه ماذا نصنع إذن لابد من أقوال تفسر وأفعال تفسر وشروط وتروك لآخرهم جاءت السنة مبينه هل صلوا كما رأيتمون يصلي مبين لقول يقيم الصلاة أو إحالة على مبين إحالة إذن قوله صلوا كما رايتموني أصلي ليس فيه بيان وإنما هو إحالة على المبين كما رايتموني إذن والرؤية هذا أمر يدرك بالحس فحينئذ حصل بيان قوله جل وعلا واقيموا الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام والإحالة حصلت بقوله صلوا كما رايتموني أصلي إذن التمثيل بقوله صلوا كما رايتموني اصلي بانه مبين لقوله تعالى وقيم لقول تعالى واقيموا الصلاه نقول فيه نظر بل الصواب ان هذا ليس بمبين وانما هو احاله على على المبين وهو الفعل لانه بين الصلاه بقوله وبفعله وهذا ليس منها والاصح ان يقال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر هذا بيان لمجمل قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده واتوا حقه يوم حصاده حقه ما هو هذا فيه إجمال لكن قوله فيما سقط السماء العشر نقول هذا فيه نوع نوع بيان نوع بيان فحينئذ بين النص واتوا حقه المجمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذن المثال الصحيح وما ذكرنا أو يحصل البيان بالفعل كقطع يد السارق من الكوع قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يقول المصنف أيديهما فيه إجمال لماذا؟ لأنه يحتمل هل هي من الكف أو من المرفق أو من الكتف يحتمل أو لا على ما يذكره رسوله يحتمل هل يحتمل أو لا يحتمل؟ على قول من يرى أن اليد في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى الكتف نقول هذا مجمل فقدعوا أيديهما إذن يحتمل فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكونه قطع يد السارق من الكوع من المفصل من الكوع نقول هذا وقع بيانا لمجمل بالفعل بيانا لمجمل بالفعل والصحيح أن الآية ليس فيها إجمال لأن الأصلاف في إطلاق اليد في لغة العرب هي من الأصابع الأطراف إلى الكوع إلى الكوع ولذلك قال هناك وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وفي في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أطلق وأيديكم يحمل على ماذا على معناها اللغوي وهو إلى المفصل لما أريد الزيادة على مدلولها اللغوي قال إلى المرافق في آية الوضوء واضح الاستدلال. نقول قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كثير من الأصوليين يمثلون لبيان المجمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية نقول والصواب أن, أن اليد في اللغة تطلق على الكف فقط على الكف بدليل آية بالرجوع إلى كتب اللغة وبدليل آية الوضوء لأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق جاء بإله للزياده على الكف ولما كان المراد في التيمم الضرب بالكف فقط قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما قال إلى الكوع لو كانت اليد تطلق إلى المرفق أو إلى الكتف لحسن أن يقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكوع كما قيد هناك إلى المرافق إذن نقول هذا التمثيل ليس ليس بصواب بل الصحيح أن يمثل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله المناسك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل حج هذا مجمل جاءت السنة ببيان كما في حديث جابر بينت السنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم السنه فعليه بينت المجمل الذي وقع في في الايه إذا عرفنا أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بيانا لمجمل ما يقع بيانا لمجمل قال فهو معتبر اتفاقا في حق غيره فهو الضمير يعود على ماذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بيانا لمجمل هذا هل يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره يشركه فيه الثاني من الأول الثاني لأنه قال فهو معتبر أي فعله صلى الله عليه وسلم الواقع بيانا لمجمل معتبر اتفاقا في حق غيره غيره من الأمة لأنه تشريع داخل في عموم قوله وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس لانه تشريع النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين إن عليك إلا البلاغ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فحينئذ إذا وقع لفظ مجمل في القرآن فبينه بقوله أو فعله عليه الصلاه والسلام حينئذ نقول يسوي هو في الحكم وأمته معه إذن لا يختص به ليس كالأمر الجبل الذي لا حكم له وليس ك... كما هو من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مثبته خصوصيته بل يكون عاما بينه وبين أمته فحينئذ ما وقع لأمته من الخطاب فهو داخل فيه ولا إشكال في هذا وما كان خطابا له فأمته تشركه فيه يعني إذا وجه الخطاب للأمة فحينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يشمله الحكم لأنه واحد وفرض من الأمة كذلك إذا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالنداء أم أمته في الحكم ك هو عليه الصلاه والسلام ولذلك جاء قول تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا أيها النبي واحد ثم قال إذا طلقتم النساء لماذا عدل الى الجمع لان الخطاب الى النبي انت وامتك اذا اذا طلقتم النساء هذا على بابه أو لا على بابه لان الامر للنبي امر لامته وجاء يا أيها النبي لما تحرموا إلى قال قد فرض الله لكم لكم لماذا لكم؟ لأن الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه سواء حينئذ كل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تثبت خصوصية فالامه مثله وكل خطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض منها عليه الصلاة والسلام إذن فهو بيان فهو معتبر اتفاقا بين العلماء في حق غيره من الأمة في حق غيره من الأمة لكن ما كان المبين فيه واجبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكمه ما كان مستحبا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكمه لأن يلجي السؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل بقوله وفعله ما حكم القول نفسه والفعل نقول ننظر إلى المجمل ننظر إلى المبين إن كان واجبا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله واجب إن كان المبين ها مستحبا ففعله صلى الله عليه وسلم مستحب يأخذ حكم المبين وامسحوا برؤوسكم مسح كل الرأس نقول ماذا مسح كل الرأس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب فامسحوا برؤوسكم الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قالوا هذا فيها إجمال هل المرافق داخل أو لا نقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم المرافق إذا حصل بيان للمجمل فيأخذ حكمه وغسل اليدين واجب فيكون إدخال المرافق في الغسل واجب واتخذ من مقام إبراهيم مصلى طاف عليه وسلم فصلى ركعتين عند المقام نقول سنة لماذا؟ لان الاصل أنه مبين لسنة فيأخذ حكمه إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عليه وسلم إذا وقع بيانا لمجمل أخذ حكمه إن كان المجمل واجبا فالفعل والقول واجب إن كان مستحبا فالفعل والقول مستحب وما سوى ذلك فالتشريك فإن علم حكمه وإن لم يعلم قسمه لك قسمين وما سوى ذلك ذلك المشار إليه الجبلي والخاص وما فعله بيانا ترك واحدا فقط وهو ما احتمل الجبلي والتشريع لأن القسم رباعيه جبلي قطع كالأكل والشرب محتمل للجبل والتشريع كجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة ما سميت في عهد السلف جلسة الاستراحة وانما سماها الفقهاء فلذلك بعض من قال جلسة الاستراحة فمنها الصراحة فقال إذا ليست بتشريع لأن معلومة الحكمة ليست من باب التعبد جلسة الاستراحة محتملة أن تكون من باب التعبد ويحتمل أنها من باب أنه يستريح أنه صلى ركعة فراد أن يقوم في الصراح لأنه أريح له عليه الصلاة ولذلك تقول عائشه حطمه الناس يعني لما كان في آخر الزمن فهذا محتمل ما حكمه إذا احتمل الجبل والتشريع نقول إذا قلنا في الجبل هناك انه ندب فلا إشكال استوى الحكم إذا ذكرنا هناك في الجبل ما ثبت فيه أمر الجبله أنه نسب إلى أكثر الحديث أنه مندوب إذا لا إشكال فتكون جلسة الاستراحة سنة وتكون الحج على الدابة سنة ويكون النزول في المحصب سنة لماذا؟ لأنه هذا مما احتملا الجبلية والتشرية فحينئذ يستوي الحكم فيهما فيكون ندمة. ندمة كذلك لبس العمى والنعن هل هما وصفان للحكم التكليفي؟ أم وصفان للحكم الوضعي. أيضا فيه خلاف. فيه خلاف. المصنفون جرى على أنهما وصفان للحكم الوضعي. ووجهه أن الشرع هل دعا الناس إليها؟ هل لبس العمة فقام على المنبر فدعا الناس هذا قل لا. فيبقى أنه من السنن العادية. يعني يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم. مصاحبها مثاب. لماذا؟ لأن الأصل التأسي. ثم تبقى مساله دعوة الناس إلى مثل هذه الأمور نقول الأصل أن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إليه وما لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول نتأسى لأنه فعل نفعل كما فعل لأجل أنه فعل ثم تبقى أنه ترك الدعوة إلى مثل هذه الأمور فيبقى الأصل التشريع ثم بعد ذلك نقول هل المصلحة تقتضي الدعوة أو لا إلى اخره فالمسألة محتملة اذن نقول ما كان محتملا للجبلية والتشريع على انه أنه لماذا؟ لأنه محمول على القول السابق في الأمور الجبلية أما جلسة الاستراحة فهي ثابتة بالنص ليست محتملة صواب أنها ثابتة بالنص ولذلك جاء في حديث مالك ابن الحويل صلوا كما رايتموني اصلي وهو راوي كما في مسلم هو راوي جلسة الاستراحة التي يقال عنها جلسة الاستراحة إذن هي معمور بها داخل في قول صلى الله عليه وسلم صلوا هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب هذا الاصل لكن لكونها تركت في بعض المواضع لم تنقل حينئذ نقول العاصل السنية إذا ثابت بالنص بالفعل وما سوى ذلك أي الجبلي والخاص به عليه الصلاه والسلام وما فعله بيانا فالتشريك يعني فحكمه التشريك بينه وبين أمته ثم قسم لك هذا قسمين إما أن يعلم حكمه أو لا إما أن يعلم حكمه أو لا يعني يفعله عليه الصلاة والسلام وينقل أنه فعله على جهة الوجوب أو ينقل أنه فعله على جهة الاستحباب أو أنه فعله ولم ينقل حكمه إذا قسم لك ما سوى الجبل والخاص وما وقع بيان لقسمين فإن علم حكمه من أفعال صلى الله عليه وسلم من الوجوب والإباحة وغيرهما بدليل القرآن مثلا أو بدليل سنة أخرى أو بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكذلك فكذلك يعني فإن أمته مثله في الحكم ما كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام فهو واجب على أمته وما كان مستحبا فهو مستحب في حق أمته اتفاقا قال اتفاقا لقوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا ما فعله ولم يكن جبليا ولا خاصا ولا بيانا وعلم حكمه أنه واجب إما بدليل آخر وإما بفهم الصحابة فنقول هذا داخل في عموم قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان لم يعلم هذا ما يعبر عنه بالفعل المجرد عند الأصولين يعبر عنه بالفعل المجرد يعني فعل ولم يعلم حكمه ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ففيه روايتان على الإمام أحمد رحمه الله إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية ونسب إلى مالك رحمه الله أن حكمه الوجوب علينا وعليه لماذا؟ لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب حينئذ ما لم يعلم حكمه فهو واجب في حقه وفي حقنا لكن هنا في مثل هذا نقول الاصح التفصيل ما توقف عليه البلاغ في حقه على الصلاة فهو واجب وإلا فندب وأما في حقنا فالاصح أنه مندوب الأصح أنه, أنه مندوب لما سيذكره إذن أن حكمه الوجوب علينا وعليه هذه الروايه الأولى عن إمام أحمد وهي المرجحه في المذهب عند أكثر أصحابه الوجوب احتياطا والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك لأن الوجوب والندب اشتركا في مطلق الطلب إذن هذا مشترك إذن الطلب أرجح من الترك والواجب يمنع الترك والمندوب يجيز الترك فحينئذ أيهما أدنى وأيهما أعلى الندب أدنى من الواجب ولا شك لماذا؟ لأن الواجب والندب كل منهما مطلوب الفعل إلا أن الندب يمنع ال... لا الندب لا يمنع الترك والواجب يمنع الترك وما لا يمنع أخف مما يمنع وما لا يمنع أدنى مما يمنع فحينئذ قال هنا لثبوت رجحان الفعل لكونه ندبا دون المنع من الترك دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب لأن الذي يمنع من الترك هو الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه إذا منع من الترك وما لم يمنع من الترك هذا حمل الفعل المجرد عليه أحوط لماذا؟ لأنه أدنى ثابتت شرعية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى مراتب التشريع من جهة طلب إيجاد الفعل هو الندم فحينئذ يكون اليقين ولا يحمل على الأعلى وهو الواجب لبدليل وهذا أرجح أما في حق عليه الصلاة والسلام فيكون واجبا إذا توقف عليه البلاغ يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا لم تفعل فما بلغت رسالة إذا توقف البلاغ على فعل أو على قول نقول واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حق أمته ندبا هذا إذا لم يعلم حكمه نقلا عنه والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك الذي هو لازم للواجب أي أن الفعل أرجح من الترك لأن فعله له عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعيته وأقل أحوال المشروع الندب إما واجب وإما ندب أقل أحوال القربة الندب وقيل الإباحة حملا على أقل الأحوال ولذلك سبق أن بعضهم يقول الجائز هذا يطلق على الواجب والندب والإباحة وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن قلنا يشمل ماذا؟ يشمل الواجب والندب والإباحة ادنى المراتب الثلاث هو الإباحة فعينئذ إذا اشتبه علينا حكم الفعل نقول الادنى لأنه اليقين ولا يعدن الاعلى الا بثبت فقالوا الاباحه لكن هذا ضعيف هذا القول ضعيف وتوقف المعتزله معتزلة توقفوا للتعارض قالوا يحتمل انه واجب ويحتمل انه مندوب فحينئذ توقفوا تزل لا التفات اليهم والوجوب احوط الوجوب احوط يعني مطلقا لكن هذا ليس بالصواب الاصح التفصيل الأصح التفصيل أنه في حق الامه سنه وفي حقه عليه الصلاة والسلام إن توقف عليه البلاغ فحينئذ فهو واجب لكن تصور المسألة على وجهها الصحيح المراد فعل لم ينقل حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما وليس عليه دليل من قول أو غيره مما يؤيد ندبيته أو وجوبه يعني صورة المسألة في فعل لم يقترن بما يدل على الندب وفي فعل لم يقترن به ما يدل على الوجود نقل إلينا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه نقول لم ينقل حكمه إذا نقول الأصل ماذا الأصل أنه مندوب لأن الأصل التشريع والأصل التأسي ثم قال وأما تقريره عليه الصلاة والسلام هو النوع الثالث السنة التقريرية وهو ترك الإنكار على فعل فاعل أو قوله يعني قيل بحضرته قول فلم ينكر ترك الإنكار أو فعل بحضرته فعل وترك الانكار كذلك لو بلغه في زمنه حصل شيء ما فبلغه نقول هذا تقرير اما بالسكوت واما بالحديث وأما تقريره وهو ترك الانكار ترك الانكار لم ينكر عليه على فعل فاعل أو على قوله فان علم عله ذلك كذمي على فطره رمضان فلا حكم لهم اما التقرير فنقول هذا عند أكثر اهل العلم انه حجه يعني يحتج به هل يحتد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات سنة يقول نعم الصواب نعم بل حكى ابن حجر رحمه الله يجمع على ذلك لماذا؟ لأنه عليه الصلاه لا يسكت عن منكر يفعل بحضرته لأنه معصوم لأنه إذا سكت مع أنه مشارك له يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا سكت عن منكر معناه أنه مشارك وهذا معصوم عنه عليه وسلم فعنئذ يمتنع أن يكون يمتنع أن يسكت عليه عليه عليه الصلاة والسلام وهو معصوم عن ذلك ترك الإنكار على فعل فعل وقد ذكرنا مثالين للفعل والقول فإن علم علة ذلك يعني لو نقل وترك الإنكار لكن نقل علة سبب قال كالذم يعني فله عذر خاص ذم شرب الخمر ترك الصيام في نهار رمضان ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول جائز له لأنه لا يسكت على ممكن نقول لا هذا له عذر خاص والعذر هذا أخرج كونه مقررا عليه من جهة الشرع كالذم فله عذر خاص على فطره رمضان فأفطر في رمضان فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول سنة تقريرية لا نقول سنة هذا واضح فلا حكم له يعني لا يدل على الجواث لا يدل على الجواز وإلا دل على الجواز يعني وإلا نعلم علي, على تركه الإنكار علّ أو سبب خاص كان ذلك دليلا على الجواز إذن كأنه يقول ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم له حلال إما أن يترك الإنكار بعذر خاص تعلق بفعل فعل الفاعل فحينئذ لا يدل على الجواز وإما ألا نعلم ذلك فحينئذ يدل على على الجواز لعموم قوله جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ونقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى